أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من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 ve ız yurkumu ız iltiqitem fi aynikum kallil ma yuqlilkun fi aynihim liyuzdiyallah amran kana mafgula يا آمنوا إذا لقيتم فئة فسبتوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيع الله ورسوله ولا تنزع فتفشلو وتذهب ديحوكم صبروا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 إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرها وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُوَفِّي الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ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 كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلَكَنَا هُمْ بذنوبِهِمْ وَأورقْنَا آلَفِ الرعودِ وَكُلٌّ كَانُوا ظالمينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوابِعِنَاللَّهِ الَّذينَ كفَرُوا فَهُمْ لَا يُثْمِنُونَ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 وَإِنْ تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَتَبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو أيدك بنصره وبالمؤمنين Vallaf bin qulubim, lou anfaq tema fi al-ardi jami'ama. Vallaf bin qulubim, olarakin Allah vallaf binhum. Innu aziz alhakim. Ya حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن صَرُون صَابِرُونَ يُغْلِبُونَ مِئَتَيْن وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يفقهون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 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض تريدون عرض الدنيا يريد الآخرة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 إن الله غفر رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أعطيكم خيرا مما أخذ منكم ويوفر لكم والله وثور الرحيم وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم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 أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من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 تسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أن كم غير معجز الله وبشّر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ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 فما استقانوا لكم فاستقينوا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا Yoruluğu ne kum bir vahimkulu ve ekse fesin işte Ra biryeilla halilen fe se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 وَإِنَّ كَذُؤَ أَيْمَانِهِمْ مِن قم اولا لنره فالله احق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم صُرّقوم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم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 الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة تبشرهم ربهم برحمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم من kum fa وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حقكم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 لَقَد نَظَرَكُمُ اللَّهُ فِي نَاطِقَةٍ كَثِيرَةٍ لَيَوْمِ حِينٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَنَاخِهَا ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ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 نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يونيكم الله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 ذلك قولهم بأفواههم يظاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبابهم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 يُنُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَ اللَّهُ إلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَالَّذِي أُرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين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 فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن الشُّهُورَ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةَ أَحْرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُ فِيهِنَّ تَكُونُ قَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ سيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عمل ويحرمونه عمل ليواطئ عدة ما حرر الله فيحل ما حرر الله زين لهم سوء.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 Tabdi al qualman gair kum, ve la tazruhu şeya. Vallah, şeyin kadir. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغالي إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فَفَاءَ ثَمَّقَلًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا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 Allahu Alilimım bil mutttaayım İmeyistazinu keellediği le ymin bilhivel yailfir var tebet Oluuğuım fehım bir ay ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبلا لَأَضْعُو خِلَالَكُمْ يَبْعُو نَكُمُ الْفِتْنَةُ وفيكم سَمَّاعُونَ كُمْ سَمْعٌ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 veyâhlif onu bîllahi, innâhum la minkum, wamahum ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخل للو وهم يجمحون. وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِلَّا لَن يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا اللَّهُ سَيُؤْتِي نَظَرَهُ مِنْ فَضْلِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّ الصَّدَقَاتِ الساكين والعاملين عليها والمؤلفات قلوبهم في الرقاب والغارين وفي سبيل الله وبن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.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 إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من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 بَأُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَضِي لِهِمْ قَوْمٌ عِمَّ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِينَةٍ وَالْمُتَفِقَاتِ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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ يُؤَاخِذَنَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِ فَإِيَّاتُهُ يَكُوْ خَيْرًا لَهُمْ فَإِيَّاتَهُ الَّذِي يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ من ولي وَلَا نَصِيرٍ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 هُم نِسَاءٌ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفَ الذين يلمزون المطلعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم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 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ أَرْبِمَ قَوْعَتِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا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 ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومات وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها فتح وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا زرنانكم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 وَاُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم بقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم